جيب العدي وهاته ووديك جيب العدي وهاته ووديك خليك شامخ يا متحدى أرضك يوم إنها بتنادي أرضك يوم إنها بتنادي احميها ويا ثورة اشددي شد بإيدك قول يا حزام توسط على زندي أرضك يوم إنها بتنادي أرضك يوم إنها بتنادي احميها ويا شد السمر بايدك على زندي هذا الفارس اسد رابض هذا الفارس اسد رابض متوكل ثائر يا ابو مهدي هذا الفارس اسد رابض متوكل ثائر يا ابو مهدي متوكل رضوان الفارس متوكل رضوان الفارس حارب كل طامع متعدي قولي يا ابو مهد بهالثوره خسران قبال المتحدي يا عدوي ابدا من هاد يا عدوي عبدا من هادن ولا صافح قدالي وندي في بلدنا مرغنا عنفك في بلدنا مرغنا عنفك لا تجرب تتعدى هدي متوكل رضوان استبسل متوكل رضوان استبسل فرجيهم نيراني وردي ظلك أسطورة وتواصل صقر وعالي أبد لا تهدي، ظلك أسطورة واتواصل، صقر وعالي أبد لا تهدي، ظلك في سمانة وفي حمانة، ظلك في سمانة وفي حمانة، شمسك ما بتعرف الغروب، خوض الصورة بطول عرض، العمر مقدر مكتوب، ظلك في سمانة وفي حمانة في سمانة وفي شمسك ما بتعرف الغروب خوض الصورة بطول عرض العمر مقدر مكتوب ظلك في سمانة وفي حمانة شمسك ما بتعرف الغروب خوض الثورة بطول عرض العمر مقدر مكتوب عهد الشهد علينا فرض عهد الشهد علينا فرض بدمانه بيمشي بالقلوب يا ابو مهدي أشهد أسطورة يا ابو مهدي أشهد أسطورة عنوانه علمه محبوب وأشهد أنك في عزون خوذ الاشتبكات دروب وانك من اسود الثوره تتصنف اخطر مطلوب وانك من اسود الثوره تتصنف اخطر مطلوب دايما تتصدى وتتحدى دايما تتصدى وتتحدى فارس متوكل محبوب دايما تتصدى وتتحدى فارس يا متوكل محبوب متوكل على مفرق كل حاره متوكل على مفرق كل حاره يتحدى يوش مجرره لا هم هدول بتتعدى جنرالي يواجه طياره لا هم هدول بتتعدى جنرالي يواجه طياره لا دور عز ولا مال لا دور عز ولا مال وطريقه الثوره اختاره الزائر في زماننا يا ابو مهدي الزائر في زماننا يا ابو مهدي مديون ومخربه دياره منكوب عايش بلويل من كوب وعائش بالويل والله علم ودرا بخباره حق البارود بدين الله علم عن قوت صغاره حق البارود بادين الله علم عن قوت صغاره رسالة تجراها كل عين فيها من الوطني إشارة من زايق ع الثائر خاين من زايق ع الثائر خاين من صده كافر بجداره من زايق ع الثائر خاين ومن صدق كافر بجداره يا أبو مهدي متوكل بطل هذا الوطن يحميه يا أبو مهدي متوكل بطل هذا الوطن يحميه فيكم يا أسران الأمل هذا العدو نجليه فيكم يا أسران الأمل هذا العدو نجليه إن حارب فعلو عمل إن حارب عمل العالم نكويه متوكل رضوان المثل تعنا فكر فيه الما ما يعرف الصقر نهبل الما ما يعرف الصقر نهبل بعد الذبح يشويه واللي يعرف الصقر اكتحل برجول لا تسكن فيه لابو مهدي يهتز الجبل لابو مهدي يهتز الجبل ان فكر يعاديه هامات اعلى من زحل هامات مات اعلى من زحل الظهر ما تحنيه حتى إذا الغدد ركمل حتى إذا الغد ركتمل نال من, من حوله وحتى إذا نخل جمل وحتى إذا نخل جمل وكذرو لذبايح من دول أسرانا أكبر من دول العهد ما ترميه يبقى العمل هو العمل والرأس دوم عليه يبقى العمل هو العمل والراس دوم عليه أشهد على إن البطل أشهد على إن البطل سطر أروع مثال يا أبو مهدي متوكل سأل عن الثورة عن الرجال نبقى يا أخونا على العهد نبقى يا أخونا على العهد من هادنا الدجال وين اللي ترعدها رعد وين اللي ترعدها رعد قوم اسأل لي يا دلال هذا الأسد شكل المدد هذا الأسد جك المدد اتغار من نجبال من عكل الجل موصفد من عكل الجل موصفد من عيلون من كل جال لبيت احتقفى ماركا يا بو مهدي يا جنرال لا بيت تحتك ركع يا ابو مهدي يا جنرال